موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال الطير نبك وبم معك. قال طال بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم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 رناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون وأجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ لِقَوْمِهِمْ أَتَؤْتُونَ الرَّفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ قائمه إلا قالوا أخرجوا ألا نطم من قريتكم إنهم أناس يتطهر فإن جيناه وأهله إلا مرأت إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير